وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله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 بما تعملون واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور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 بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم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 عنكم سيئاتكم ولا من اجل تجري من تحتها ان فمن كفر بعد ذلك منكم فقد افضل من السبيل فبما نقضهم ميثاقهم من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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب فاذهب انت وربك فقاتلا اننها هنا قاعدون قال ربي لا املك إلا نفسي واخيف افرق بيننا واخيف افرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم أربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين وتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق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 من أجل ذلك كتبنا على بني سرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتلا ناس ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذي